وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ لقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريت من لقائه وجعلناه هدا وجعلناه هدا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقون إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخْتَلِفُونَ